وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَضْرِمُونَ الْمُفَضَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ كانوا يعملون يومئذ يوسيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات খবি والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات বোন مبرؤون مما يقولون لهم